الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين هذا هو الدرس السادس والأربعون من دروس الدرع البهية في المسائل الفقهية للإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى وبعد فقد تكلمنا في المجلس السابق عن قواعد عامة في البيوع والمعاملات وذكرنا شيئا من أفراد تلك القواعد واليوم بحول الله تبارك وتعالى ندخل في لب الموضوع فنقول قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى كتاب البيع المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق ولا يجوز بيع الخمر والميفة والخنزير والأصنام والكلب والسنور والدم وعسب الفحل وكل حرام وفضل الماء وما فيه غرب كالسمك في الماء وحبل الحبل والمنابذة والملامسة وما في الضرع والعبد الآبق والمغانم حتى تقسم والثمر حتى يصلح والصوف في الظهر والسمن في اللبن والمحاقلة والمزابنة والمعاونة والمخاضرة والعربون والعصير إلى من يتخذه خمرا والكالئ بالكالئ ومشتراه قبل قبضه والطعام حتى يجري فيه الصاعن ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما ومنه استثناء الظهر المبيع ولا يجد التفريق بين المحارم ولا أن يبيع حاضر اللباد والتناجش والبيع على البيع وتلق الركبان والاحتكار والتسعير ويجب وضع الجوائح ولا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيعتان في بيع وربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عند البائع ويجوز بشرط عدم الخداع والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا هذا هو كتاب البيع كما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى وسنتكلم بما يتيسر لنا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المجلس فنقول قوله المعتبر فيه مجرد التراضي فذلك لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولما أخرجه الإمام أحمد في مسنده والإمام البيهقي في السنن الكبرى من عدة روايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل مال مرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه والتراضي يا إخوة ويا أخوات هو أمر قلبي لا يمكننا أن نتأكد منه أو نعلم حقيقته إلا بظاهر يدل عليه فنقول يا إخوة ويا أخوات المعتبر هو التراضي الذي يظهر لنا وإلا فإن ما في القلب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وهذه كما قلنا مرارا قاعدة مضطردة في دين الله عز وجل أن الأصل اعتبار المظنة للمئنة في كثير من الأحوال ومنها هذا الحال اعتبار المظن يعني الظن الغالب وليس المئنة وهو التحقيق لأن ما في القلب لا يمكن أن نطلع عليه ولذلك فقد نصب الله عز وجل أمارات لهذه الأمور التي لا يمكن إدراك مئنتها، وها هنا، وها هنا التراضي باللسان أو بما تعارف عليه الناس هو الذي يقوم مقام التراضي القلبي، فإذا قلت لك بعتك هذا الشيء، فقلت قبلت. أو قلت لي بعني هذا الشيء فقلت لك رضيت فعند إذن هذا يدل دلالة واضحة على أنك راض بهذا البيع على أن التراضي قد حصل وهل وهل يشترط في البيع أن يتلفظ بلفظ معلوم محدد أم أن كلما قام مقام هذا اللفظ فقد حل محله الصحيح من أقوال أهل العلم يا إخوة ويا أخوات وهو قول جماهير أئمة الإسلام أن التراضي بأي صفة كان هو هو يكفي في دلالة الرضا فإذا ذهبنا إلى الدكان وقلنا لو أعطينا المسألة الفلان فعطانا إياها ودفعنا له المال ثم خرجنا فغالبا الرضا حاصل وهذا الذي عليه تجارات عامة الناس وقد قلنا في الفروق بين عقود النكاح وسائل العقود الأخرى إن عقد النكاح يشترط فيه التراضي لفظا فتقول لل يقول ولي البنت لها أرضيت بهذا الرجل فتقول نعم رضيت وقبلت وهو يكون قد طلب طلبها للزواج فيكون هذا طالبا فيكون الرجل طالبا وتكون المرأة قابلة مع وجود وليها أما في سائر العقود فمجرد التراضي بأي حال كان يكفي وحتى الإمام الشافعي رحمه الله الذي اشترطت تلفظ بكلمة بعتك قبلت فقد قال أصحابه رحمه الله رجعوا إلى قول الجمهور نظرا لأن عدم القول بهذا يؤدي إلى إفساد عامة بيوع الناس وإلى حرج عظيم والأصل في هذه الأمور التيسير والتنفيس عليهم والأخذ بالرخصة في ذلك واضح يا أخوة قال ولو بإشارة من قادر على النطق فإن الذين اشترطوا النطق في التراضي قالوا ويعذر في ذلك الأخرس ومن لا يستطيع أن ينطق فمجرد الإشارة من فإن يقول أو يفعل أي صفة تدل على أنه راض اعتبرها فهنا يقول حتى القادر على النطق حتى الذي يقدر على النطق فإن مجرد التراضي منه مجرد ما يدل على الرضاء مجرد ما يدل على الرضاه يكفي في هذا الوضع في اعتبار التراضي واضح يا أخوة فإذن ولو بإشارة من قادر على النطق قال وها هنا سيشرع في تعداد ال الأمور المحرمة في البيع فقال ولا يجوز بيع الخمر لا يجوز بيع الخمر لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وروا أبو داود والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في المسجد فرفع بصره إلى السماء فتبسم فقال لعن الله اليهود لعن الله اليهود لعن الله اليهود إن الله أز وجل حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه إن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ها هنا ها هنا بين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحريم عدة أشياء سنذكرها تباعا أولها الخمر ويدخل في الخمر يا إخوة كل ما كان من جنسه وكل ما كان مسكرا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام فيدخل فيه بيع الحشيشة وبيع سائر أنواع الخمور وبيع سائر أنواع المخدرات وبيع كل ما يذهب العقل فإن هذه الأمور كلها مهما اختلفت تسمياتها فهي خمور لا يجوز بيعها حتى ولو لكافر حتى ولو لكافر حتى ولو لذمي نقول أولا السؤال هل يوجد أهل ذمة اليوم وهذه المسألة سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى في أبواب قادمة وهي أبواب الجهاد السير وما إلى ذلك لكن أقولها عرضا ما عدم وجود دولة إسلامية فلا يوجد أهل ذمة لأن الذمة تعطيها الدولة الإسلامية واضح يا أخوان فذلك لا يجوز بيع الخمور لا يجوز بيع الخمور ولو لأهل الذمة ولو لأهل الذمة ولو للنصارى ولو للحربيين وما إلى ذلك واضح يا إخوة إذا لا يجوز للمسلم بيع ذلك وقد يوجد آثار كثيرة في هذا الباب عن عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة فإن حتى لو كان هناك أهل ذمة فلا يجوز أي باشرهم بيعها إنما يبيعونها بين بعضهم البعض أما المسلم لا يباشر بيع الخمر بحال من الأحوال واضح إذا ما يتشدق به بعض بعض الناس اليوم من يسوقون بيع الخمور في المحلات والدكاكين بحجة أنه يشتريها النصارى ويشتريها الأجانب فنقول لهم حتى لو اشتروها لا يجوز لكم أنتم أن تبيعوها حتى لو صدقناكم أنكم تبعونها للنصارى ولي الـ الـ الكفار الذين يأتون إلى بلادنا، فهذا أصلاً لا يجوز بحال من الأحوال. وهم أصلاً لا لم يفكروا في حكم الله عز وجل في هذه المسألة، إنما هذا من قلة دينهم، بل من كفر كثير منهم لا يبالون أطاع الله عز وجل أمصاه. إن سأل الله عز وجل السلام تولعفيا. طيب، إذن الخمر قال والميتة. والميتة والدليل على ذلك تمام الحديث الذي ذكرناه آنفا إن الله إذا حرم بيع الخمر إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطل بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه جملوه ثم بعوه ثمنه هل نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلمها هنا عن استخدام كل ما يتعلق بالميتة أم هو فقط نهي عن بيعها هو فقط نهي عن بيعها الصحيح من أقوال أهل العلم هو القولان موجودان عند أهل الصحيح من أقوال أهل العلم لأدلة عديدة لا حاجة لبسطها هنا هو أنه لا يجوز بيع الميت ولكن يجوز الانتفاع بها يجوز الانتفاع بها في أمور عديدة وها هنا قاعدة ذكرها علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى وهو أن باب لانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل ما لم يجز لانتفاع به، فليس كل ما لم يجز بيعه لم يجز لانتفاع به، بل بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص، فكل ما لم بيعه لا يشترط يحرم به. لكن كل ما حرم الانتفاع به لم يجوز بيعه كل ما حرم الانتفاع به لم يجوز بيعه وقولنا الميت يدخل فيها حتى اجزائها فلا يجوز بيع اطراف الميته اطراف الميته واجزائها الا ما كان من الشعور والعظام على الصحيح من فإن شعور الحيوانات إذا دبغت الجلود وبقي عليها الشعور لا حرج من استعمالها وأيضا العظام كأنياب الفيل وما إلى ذلك لقد أجازها كثير من السلف وإن كان الأمر في خلاف ومن أوسع الناس ترخيصا في هذا الباب هو الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى وأصحابه فإنهم رخصوا في أمور عديدة لم يرخص فيها غيرهم واضح يا إخوة فإذا العظام والشعور هذه لا تعتبر أجزاء ميتة بخلاف الشحوم واللحوم والأطراف الأخرى فإنها تعتبر ميتة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فصل عن الحيوان وهو حي فهو ميت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا في الجاهلية يأخذونها يقصون سنما سنام الجمل وينتفعون بالشحم وكانوا يأخذون بيضات الشياه أو الغنم ويأكلونها والخروف حي فيقصونها يبترونها من جسم الخروف وهو حي وهذا لا يجوز بحال الأحوال والجزء الذي أخذ من هذا الحيوان وهو حي يعتبر ميتة لا يجوز الانتفاع بها ولا يجوز الانتفاع بها أكلاً يعني ولا يجوز بيعها ولا شراؤها واضح يا أخوة <تصفيق> وها هنا لما قال أنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوا جملوه يعني أذابوه أذابوه وباعوا وتعلمون الصحابة هنا لما قال, قال حرم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الميتة قالوا له يا رسول الله هذه الشحوم نذيبها وندهن بها السفن وانتفاع من غير الأكل كأنهم يقولون يعني فيها نوع من المنفعة فهل جاز بيعها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ولم يتعرض لمسألة الانتفاع بها في الأمور الأخرى من غير الأكل واضح؟ وذلك هنا فرع العلماء رحمهم الله مسألة على هذه طبعا اليهود إنما حرمت عليهم الشحوم بقول عز وجل ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما حرمنا عليهم شحومهما وهذا من تشديد الله عز وجل على بني إسرائيل لأنهم شددوا فشدد الله عز وجل عليهم وهذا هو الإصر والأغلال التي رفع الله عز وجل عنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بفضل الله عز وجل ورحمته علينا واضح يا إخوة فإذا يجب التفريق بين ما يباح الانتفاع به من غير أكل وبين ما هو حرام العين فكل ما كان حرام العين كل ما كان حرام العين لم يجوز بيعه ولا شراؤه ولا الانتفاع به كالخمر وكالأمور النجسة أو وما إلى ذلك أما الذي حرم لا لعينه بل لسبب آخر فها هنا ينظر فيه، فإذا كان ينظر فيه، فإذا كان الشاري له سيستخدمه في الحرام إن كان أكلا مثلا كان أكلا فهذا لا يجوز بيعه له، وأما إن كان سيستخدمه في غير الحرام، فهنا يجوز بيعه له كمثلا العصير لمن يتخذه خمرا إذا علمت أنه سيتخذ خمرا لم يجوز لك بيعه له أما لأن العصير اصلا لا يحرم أما إذا كان سيتخذ خمرا فهنا يحرم فإذا هذا لم يحرم لذاته إنما حرم لأمر آخر واضح يا إخوة؟ ومثل هذا يقال في التلفاز والمذياع والمسجلة وغير ذلك فإن هذه الأمور <تصفيق> هي ليست محظمة لذاتها إنما حرمت لأمر فوق ذلك فإذا علمت أن المشتري سيستخدمها في الحرام، فعندئذ لم يجوز بيعها له. أما إذا علمت أنه سيستخدمها في الحلال، فعندئذ جاز بيعها له. ولما كانت هذه الأدوات في الغالب لا يستخدمها الناس إلا للحرام، لم يجوز التجارة فيها لأن التجارة فيها مظنة نشر الباطل والتعاون على الإثم والعدوان. التجارة في هذه الأمور. مظنة, مظنة، وقد تكون مؤكدة، ليس بل هي مؤكدة، مظنة مؤكدة للتعاون على الإثم والعدوان وعدم التعاون على البر والتقوى. والمذيع قد يكون أخف ضررا من هذه الأمور كلها، فإنه لا يتضمن صورا محرمة. فيه فوائد عديدة فهو أخف شرا من هذه كلها أما المسجلات والتلفازات فالغالب أن الناس يشترونها للحرام ومثل هذا يقع كثير من الأمور على هذا القص يعني إذن كل ما أعين به على الباطل لم يجوز بيعه لمن سيستخدمه في الباطل ولما كان أغلب الناس يستخدمونه في الباطل لم تجز تجارته فيه وأما إذا علمت أن المرأة سيستخدمه في الخير مثلا كأن يكون عندك تلفاز في بيتك وطلب منك أخو من إخوانك أن يشتريه علمت أنه لن يفتحه على الباطل إنما سيستخدمه مثلا في أشرطة الفيديو وما إلى ذلك مما فيه خير من أشرطة الدروس ومحاضرات أو عندك مسجلة وأراد يشتريها منك إخوانك في الله أو بعض إخوانك والصالحون غالبا لا يستخدمونها إلا في الخير بل هذا هو سبب شرائهم لها فعندئذن هذا بيع حلال لا حرج فيه والله أعلم واضح طيب قال ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير أما الخنزير يا إخوة هذا واضح لأنه حرام لذاته ولأن الله عز وجل قال إنما الخمر ولان الله عز وجل حرم الخنزير قل إنما قل انما قل انما يوحى الي قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه إلا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير او لحم خنزير فاذا الخنزير كله حرام لم يجز العلماء أي جزء منه وعلى ذلك وعلى ذلك ينبني حكم بيع بيع المشط الأمشاط التي تكون من عظام الخنزير أو هناك بعض الجلود التي تكون من جلد الخنزير أو شعره أو ما إلى ذلك هذه لا يجوز الانتفاع بها لأنها نجسة في ذاتها واضح؟ وينبني على قولنا بطهارة العظام جواز استخدام جواز استخدام الأمور التي تصنع من عظام الحيوانات الميتة وما إلى ذلك واضح؟ طيب قال والأصنام والأصنام الأصنام هي كل تمثال أو كل كل مجسم كل مجسم لكائن حي، وعليه فلا يجوز بيع هذه العرائس التي توضع زينة في البيوت، ولا يجوز بيع هذه التماثيل الخشبية، ولا هذه الأصنام التي توضع في بيوت الملأ وكبار القوم والأثرياء وما إلى ذلك. ويحسبونها جائزة وهي محرمة تمنع دخول الملائكة البيت وقال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى وهذا أصل وهذا أصل في تحريم بيع كل آلات الشرك كل الآلات التي تساعد على الشرك على أي وجه كان فكل آلة ساعدت على الشرك بالله عز وجل وكانت مخصصة لذلك لم يجوز التجارة فيها ولا بيعها ولا شراؤها واضح يا إخوان هذا بين واضح لكن ها هنا سؤال ها هنا سؤال يتبادر إلى الذهن ما حكم بيع الحيوانات المحنطة ما حكم بيع الحيوانات المحنطة التي توضع في البيوت ويزين بها تزين بها الجدران حكمها يا إخوة ويا أخوات هو عدم الجواز لأنها ميتة وقد قررنا آنفا تحريم بيع الميتة لكن اتخاذها جائز لأنها ليست بأصنام إنما هي حيوانات ميتة واضح لكن اتخاذها جائز لكن التجارة فيها وبيعها يحرم وقلنا إن باب الانتفاع أوسع من باب البيع واضح أه عفوا عفوا صيدا إذا كانت صيدا، أو ولكنها غير مذكّات، وحتى وحتى ال شوف حتى الحيوان المذبوح الحيوان المذبوح هو ميتة، إنما رخص في بيعه وشراء متعلقه في البيوت وما إلى ذلك، وين هذا أمر آخر ليس شافه، وأيضا ها هنا سؤال يتبادر إلى الذهن ما حكم المتاجرة في عرائس الأطفال عرائس الأطفال التي يلعب بها البنات الصغار والولدان وما إلى ذلك أما هذه فجائزة بالنص جائزة بالنص. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ومعها جوال صغار يلعبن فلما رأيناه صلى الله عليه وآله وسلم هربنا من الغرفة فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عائشة رضي الله عنها فرسا وله جناح فقال لها ما هذا قالت فرس قال وفرس له جناح قالت ألم تعلم أن سليمان كان له فرس له أجنحة فضحك صلى الله عليه وآله وسلم فقال ايضا الصحابيات كنا يتخذنا لأطفالهن كما حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت كنا نصوم أطفالنا وكنا نتخذ لهم اللعبة من العهن يعني من الصوق نسليهم بها حتى يعني إذا تذكروا أنهم صيام أو أنهم صائمون ألهوهم بهذه اللعب حتى يأتي المغرب ويفطروا أجمعين فأجاز العلماء جماهير أهل العلم أجازوا اتخاذ اللعبة للأطفال الصغار لا حرج في ذلك لا حرج في اتخاذ هذه اللعبة للأطفال الصغار طيب قال والكلب والكلب الكلب يحرم بيعه وتحرم التجارة فيه لما في الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور ومهر البغي وحلوان الكاهن وفي صحيح مسلم الرافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام وكسب الحجام وقد ذهب جماهير أهل الحديث رحمهم الله تبارك وتعالى إلى أن الكلب محرم بيعه سواء أكان بي... كيل... كلبا للبيوت كهذه الكلاب التي ابتلين بها كما تشبها بالنصارى والكفار أو كان كلب حراسة أو كان كلب كلب ماشية وصيد أو ما إلا ذلك كل هذه يحرم بيعها والتجارة فيها على القول الراجح من أقوال أهل العلم على القول الراجح من أقوال أهل العلم وكل حديث في تخصيص كلب الصيد أو غيره فلا يصح في الباب شيء كما قال الإمام بن القيم رحمه الله تبارك وتعالى حديث نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد رواه النسائي رحمه الله تبارك وتعالى في سننه وقال منكر وقال إنه حديث منكر فالأحاديث الثابتة الصحيحة في الباب هي مطلقة في النهي عن التجارة في الكلاب وعن بيعها وعن بيعها يحرم بيعه يعني طب ها هنا قد يتبادر السؤال قد يتبادر ها هنا السؤال وهو الآن أنت تقول إن الكلب لا يجوز بيعه أنت تقول إن الكلب لا يجوز بيعه فهب أن رجلا أراد أن يقتني كلب حراسة واضطر إليه أو أن راعيا اضطر إلى كلب ماشية واحتاجه فماذا يفعل أن له بهذا الكلب وهو لا يوجد إلا في سوق الكلاب التي تباع فيها الكلاب والجواب يا إخوة أنه ليس كل ما حرم بيعه حرم شراؤه كما قررناه في مجلس السابق وقد يكون الأمر أن اشتريته جائزا عليك وهو باعه آكلا للسحت والحرام وهذا باب كبير قد ذكرناه في المجلس السابق وذكرنا بعض أفراده واضح يا إخوة قال والسنور والسنور يا إخوة السنور هو القط السنور هو القط وهو وهو الهر وهو الهر ودليله هذا دليل تحريم بيع السنور هو الحديث الذي ذكرناه آنفا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنو ومهر البغي وحلوان الكاهن ويوجد حديث عديدة في الباب منها ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير المكي قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنو فقال زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك وعليه فلا يجوز أيضا بيع الهرة أو القطة لا يجوز بيعها ولا التجارة فيها وما سلب تحريم بيع الهرة والتجارة فيها لا يوجد نص بذلك فإنه لا يمكن أن نقول إن الهرة مثلا نجس فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الهرة فقال إنهن من الطوافين عليكم والطوافات فرخص صلى الله عليه وآله وسلم في دخول الهرة إلى البيوت ولم يعتبرها نجسة ولا ولا فرض في لعقها للإناء غسله ولا إراقته ولا شيئا غير ولا شيئا غير ذلك كما هو الحال في الكلاب وأيضا الكلب مثلا الكلب ما سبب تحريم التجارة فيه فإن بعض أهل العلم يقولون إن سبب تحريم التجارة فيه هو نجاسته لكن لكن القول بنجاسة الكلب قول أيضا فيه كلام فإن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى يرى أن الكلب غير نجس وقوله وجيه يعني القول بعدم نجاسة الكلب قول وجيه فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإراقة الإناء الذي لعقه الكلب أو شرب فيه وأمر بغسله سبعا إحداهن بالتراب على خلاف الروايات وقد قررنا في كتاب الطهارة أن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى قال لو أن الكلب كان نجسا لكتفينا بغسلة واحدة ولكن حيث قال إنه يغسل سبعا إحداهن بالتراب فقد فقد فعلة علة غسله سبع إحداؤنا بالتراب تكون علة لا نعلمها فلا يدل ذلك على نجاسة الكلب لا يدل ذلك على على نجاسة الكلب وعليه فيمكن أن يقال إنه يحرم التجارة فيه لأنه يمنع دخول الملائكة إلى البيوت أو لأمور أخرى وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من اتخذ كلبا في بيته نقص كل يوم من أجره قيرات نقص كل يوم إن أجره قيظ الله عز وجل السلام تعرفي لذلك يا إخوة يعني اتخاذ الكلاب في البيوت أولا هو شؤم على هذا الإنسان لمنعه دخول الملائكة للبيوت ثانيا هو شؤم عليه مضاعف لأنه ينقص أجره ونحن في أحوج الحاجة إلى حسنة واحدة ناهيك بأن تكون أجورنا تنقص يوما على يوم واضح يا إخوة وأما الهرة فلا أدري سبب تحريمها ولكن معاشر أهل الأهل السنة ومعاشر أهل الإسلام متعبدون بطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن لم نعلم حكمة تحريمه للشيء وإن لم نعلم علة تحريمه لهذا الشيء واضح يا إخوة فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن فإذا زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الهرة والكل فنحن نقول سمعا وطاعة لك يا رسول الله ثمن الهرة والكلبي حرام ولا يجوز التجارة في هذه الأمور واضح وإن كانت هذه هرة غالية وجميلة وإن كانت هرة غالية وجميلة فالعلة هي كونها هرة هي كونها هرة ولا يهمنا بعد ذلك كيف ما كانت والأصل عموم اللفظ حتى يأتي مخصص والأصل عموم اللفظ حتى يأتي مخصص ولا مخصص ولا, مخصص ولا مخصصها هنا طيب <تصفيق> قال والدم والدم يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم ثمن الدم والمقصودها هنا ليس الدم لذاته إنما المقصود هو ثمن الحجامة أجرة الحجام فإن البخارية رحمه الله تبارك وتعالى أخرج عن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت يعني عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة وأيضا أخرج الإمام أحمد في مسنده والإمام مالك من رواية أبي مصعب في موطئه وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن, أبي عن ابن محيصة أحد بني حارثة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حكم بخبثه وأمر صاحبه أن يعلفه ناضحه أو رقيقه ولو طرق عديدة والثقاروات هالحافظ بن الحجر وغيره من أهلين وهنا ها هنا هذه الأثار والأدلة دلت على أن أجرة الحجام أجرة الحجام لا تجوز وأنها حرام صح وأيضاً أجرة ال الفاصد الذي يفصد لك ويخرج دمك وأيضاً الدم الذي يوضع في القوارير ويباع اليوم يباع أيضا هذا الحديث بعمومه يدل على تحديم هذا البيع واضح لكن ها هنا إشكال وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه أنه احتجم وأعطى الحجام أجرته ففي موطأ مالك رحمه الله والصحيحين البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال حجم رسول الله صلى الله عليه حجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو طيبة فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى الحجام أجرته وهنا العلماء اختلفوا فمنهم من ذهب إلى أن هذا الحكم منسوخ ومنهم من جمع بين الآثار والنصوص كابن القيم رحمه الله فإنه قال قال وبالجملة فخبث أجر الحجام من جنس خبث أكل الثوم والبصل لكن هذا خبيث الرائحة وهذا خبيث الكسب ولا يدل ذلك على حرمة أخذ هذا الكسب بل هو من أخذ أنواع الكسب لأنه ثمن لأمر للدم والدم نجس فإذا الأصل أن الحجام إذا حجم للمرء لا يأخذ على تعرفون الحجام يأخون الحجام ليس هو الحلاق كما في لهجاتنا نقول الحجام الحلاق الحجام هو الذي يحجم لك بطريقة معينة معروفة ويخرج الدم من رأسك أو من عاتقيك فالأصل في هذه الحال أنه لا يأخذ على حجامته شيئا لكن إن أنت أهديت له أمرا من غير أن تشترط من غير أن فلا بأس أن يأخذه هلية واضح؟ فإذا فإذا الكسب الحجام الراجح أنه مكوه وخبيث وليس بحرام لما لهذا الحديث الذي ذكرته لكم آنفا وأما بيع الدم اليوم أما بيع الدم اليوم فإذا يدخل حكم نفس الحكم يحمل نفس الحكم لأن النبي صلى الله يأخذ نفس الحكم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الدم عن ثمن الدم وهذا دم وله ثمن يعني له ثمن يؤخذ عليه فإذن يدخل في نفس الحكم طيب طيب قال وعسب الفحل وعسب الفحل أو ضراب الفحل وهو أنه يكون لديك مثلا مزرعة فيها غنم يكون لديك مزرعة فيها غنم ولجارك خروف فحل كبير وأنت تحتاجه لكي يلقح لك الغنمات التي لديك في مزرعتك فهذا, فهذا إذا أخذ مالا على هذا هذا العمل لا يجوز على القول الصحيح من أقوار أهل العلم وهذا قول جماهير العلماء إلا إلا مالك رحمه الله تبارك وتعالى والعديد من أصحابه فإنه أجازه الأجرة على ضراب الفحل والصحيح أنه لا يجوز لهذا الحديث لأن لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن عسبي الفحل وفي مسلم من حديث جابران رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل عن بيع ضراب الفحل وعليه فقد قال علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى إلا مالك رحمه الله العديد من أصحابه إن العقد باطل إن هذا العقد باطل لأنه عقد محرم لذاته واختلفوا في سبب تحريره فمنهم من قال السبب في ذلك هو أنك إذا لقحت بهذا الفحل أو هذا الخوف الخروف، خروف أو الكلب أو أي شيء يعني مهما كان هذا الحيوان، سواء كان كنت تربي بقرا أو معزا أو أي أو دجاجًا أو ما إلى ذلك، لأن الذي ينتظر هو ال ينتظر ولد هذه الدابة مهما كانت، وهذا أمر مجهول أمر مجهور غير معلوم فإذا أنت تدفع له مالا على أمر غير معلوم فهب أنه جاء هذا الفحل ونز على الشات أو الغنم أو ما إلى ذلك ولم تلد أترجع عليه بالمال هل ترجع عليه بالمال لا ترجع عليه بالمال وبعض أهل العلم قال لا إنما السبب في ذلك هو الغرر فإنه لا تدري كم مرة نزى على هذه الدواب أو كم مرة وطئها أو ما إلى ذلك هذه أمور مجهولة فيها غرض وغير معلومة وغير مقدرة بثمن واضح والقول الراجح من هذه الأقوال هو ما ذكر ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى قال إن هذا الأمر من الخسة واللؤم أن تأخذ عليه المال فإنه لو أن تحلن من الفحول مر على ذريبتك فلقح لك تلك الشياة أو ما إلى ذلك ثم ولدت لما كان لصاحب الفحل أن يرجع عليك ويقول أعطني حق الخليفات الصغار أو الأشياء الصغيرة أو ما إلى ذلك لم يجز له لأنها من ملكك ولأنها نتاج دوابك وحيواناتك واضح؟ فإذن من الخصة واللؤم أن تأخذ بل من كرم الأخلاق أن تمنح, تمنح أخاك فحلك ليلقح, ليلقح له حيواناته وينتج ويستفيد وما إلى ذلك هذا من كرم الأخلاق وهذا هو العنز التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذه من, من المعونة لإخوانك ومن كرم الجاري لجاره واضح يا إخوة؟ والله أعلم بالسبب الحقيقي لكن هذا ما استنبطه العلماء وأخيرا نتكلم قال وكل حرام وكل حرام لما ذكرناه من الحديث آنفا وأهمها الحديث الأول إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه فهذا ما تيسر لنا ذكره في هذا المجلس وإن شاء الله في المجلس القادم بحول الله تبارك وتعالى نكمل الأمور الأخرى. قولوا هذا القول واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. وإذا كان هناك تساؤل فتفضلوا. بارك الله فيكم. شنو السؤال الذي سألتني إياه قبل في الدرس؟ ماذا قلت عن حواد مخلطة؟ تزو قاض دير. إيه. قلت لك هي جائز تديرها بالدار لأنه لأنها لا دليل على تحريم وضعها في البيوت لأنها ليست أصناما ميتة هي, ميتة. لا هي ميتة أولا لأن الذين يصطادونها لا يصطادونها بنية تذكيتها للأكل إنما يقتلونها قتلا واضح؟ لأن ما هي تذكية التذكية أن تسمي قبل أن تطلق الرصاص وتنوي التذكية واضح؟ أما الذين يصطادون فهي هواية من هوايات يقتلونها ليأخذوها ويحنطوها ولا يذكوناها للأكل أو ليستفيد منها ليس كل من قنص حيوانا وسيأتي في أبواب الصيد ما هو القصج الشرعي فهم لا يتقيدون بتلك الضوابط الشرعية ولا يهمهم ذلك وقد يبعثون كلابهم لتصطاد لهم فلا يهمهم الضوابط الشرعية التي سيأتي على ذكرها إن شاء الله في كتاب الصيد بحل الله تبارك وتعالى. فالحمد فالحمدلله ما من أمر إلا لله عز وجل فيه حكم والحمد لله توجد أحاديث كثيرة في هذه الأبواب إذن هذه ميتة وليست حيوانات مذكاة والله أعلم <تصفيق> النسر إذا اشتراه الشخص سيستخدمه للصيد النسر إذا اشتراه الشخص سيستخدمه للصيد ولا يوجد من يأكل النسر فلذلك يجوز بيعه. إذا النسر غير محرم ولا يوجد أي نص على تحريمه إنما يحرم أكله إذا هو ليس حراما لذاته إنما يحرم أكله فقط وهذا منبني على المسألة التي ذكرناها أما الذي يحرم غالبا لا يباع إلا للأكل الذي غالبا لا يباع إلا للأكل كالخنزير مثلا هذا يحرم التجارة في أصله من قال جائز <تصفيق> لا ال... الدم فرنا بذاته بالنص نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم ثمنه <تصفيق> لا يد... فين حرام <تصفيق> يحرم أكله أما هذا حرم بيعه حرم ثمنه لاحظ معي النصر لا يوجد نص على تحريم بيعه والتجارة فيه هو حيوان من الحيوانات النص الآن ذكرناه حديث الذي ذكرناه آنفا ناهى عن ثمن الكلب مثل هذا كما الخبيث عليه يعني على هذا الكذب أعطانا ربما بينما والثلاث عن السم والوصف إيه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في بعض الأحاديث الأخرى أن الرجل يأخذ منه العطية يتأبطها قطعة من النار قال يتأبطها قطعة من النار هم يسألونني ويأب الله عليا يأب الله عليا المخل لكنه حجمه لو نسال ولا لا تقبل على هديه على البص ما عرفت جسمه نختم نجس دم المسبوح نجس على قول الراجح وهو يعني يحكي فيه الإجماع أما الدم الغير مسفوح لكي يكون في الحم بين هذا أصلا هذا عمره ما كي يتجمع وكي يتبعه أصلاً. إنه قليل دم الإنسان يلخ رشته دم مسفوح هذا نجس. ناجس لا يوجد قتلك حكرا الإجماع فيها أما المسألة التي ذكرتها من أن الله عز وجل إذا حرم أكله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه رأوا العلماء تكلموا عن البغل مثلا والحمار وما إلى ذلك يحرم تحرم الحومة لكن هل يحرم ثمنها أم لا قالوا يعني منهم رخص لأجل منافع أو ما إلى ذلك غالبا للانتفاع بها فرخصوا في ذلك بخلاف الشحوم وما إلى ذلك الأصل إذا بيات فهي للأكل واضح؟ إذا النسر والحد والطيور التي يستفاد منها البغل والحمار وما إلى ذلك تدخل في هذا الترخيص والله أعلم هذا ما عندي لكن هذه نص عليها صلى الله عليه وسلم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 الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستعدون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبعونها عوجا نائفة في ضلال بعيد وَمَا أُعْصَنَ مِن رَسُولٍ إلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُبَيِّنُ الله مَن يَشَاءُ وَيَهْبِ مَن يَشَاءُ وَهُوَ نَعِيزٌ حَكِيمٌ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 ما إن قالوا سالق ومنهذق نعمت الله عليهم إن أنجتهم من آل فرعون يسوونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون يسوونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم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 جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أنسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب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 قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلك ولكن الله ينّ على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا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 فالين يتجرعون ولا يكاد يسيرهم ويأتين الموت من كل مكان وما هو بميت والوراء عذاب عظيم مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ في الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَٰلِكَ وَظَنَّ الْكَافِرُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك عن الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا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 ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي